انا يا حبيبي خلاص صدقتك عندك حق عندك حق لازم تمشي ولازم امشي يمكن تنسى ويمكن ننسى لازم نبعد عن بعضنا تيرارا قبل ما نجرح يوم حبنا قبل الذكرى ما تبقى حزينه قبل دموعنا ما تجرح فينا يا حبيبي خلاص صدقتك عندك حق عندك حق فاكرني فاكرني ايه فاكرني ملقتش غير قلبي انا علي فاكرني ملقتش غير حبي انا واتهد ف ي فاكرني كنت ب ت ك د ب وانا ص د ق كنت بتخدع وانا ب ش ت ا た ل ك حتى دموعي حتى ذ ا ب ي ما انت حبيبي خلاص يا حبيبي ولا ب ه م ك ع ي ز اعرف تيره قلي إ ح س ا س ك أ ي ع ي ز اعرف لما تكون بتحب في حدب قلبي وهوا دواك تيره لما تكون عايش له بكل امانه تي رارا كنت بتكدب و أ ن ا صدقتك ا كنت بتخدع و أ ن ا بشتقلك حتى دموعي حتى عذابي ما انت حبيبي خلاص يا حبيبي ولا ف ي ه م ك